بسم الله الرحمن الرحيم راف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذ مِتْ ن وَكُ تُرَابَ ذَلِكَ رَجَعُم بَعيد قَدَ عَمن م تَ قُصُ الأربُ مِنهُم وَعِندَن كِتابَ حَفِي بلَكَذَّبُ بالِالحَك إلََّ جَأَهُم فَهُم فِي أَممررِ مَرج أَفَلَم يَظُرُ إلَ السَّماءِ فَوُقَهُم كَيفَ بَنَنَهَا وَزًَا النَّهَا وَمَا لَهَا مِم فرُرج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 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَثْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاثِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعُ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٌ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد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 وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَامُ فِي جَهَنَّمَ كُلَّكَ كَفَّارٌ عَنِيدٌ مَّن نَّاهِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٌ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 مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدْخُلُهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُرُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مستنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد رب بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو اذبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب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 ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد